الذين استوفا لا سيما من المشترك والأمين المستوفى أصحابتي الكرام أريتي العظام المستحقين الشرف وبعد إخوتي الكرام أستميحكم أقدر على تأخري فنسال الله فلانين سلنا ولكم مزنا مع سورة الأعراف وبلغنا إلى قوله تعالى فلما عتو أنفلق قلنا لهم كونوا قرض ويتأذن ربك لابعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسرع العقاب وإنه لغفور رحيم سبحانه وجل فعلا يقول الله تعالى فلما, فلما أعتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قلتاً خاصئين لما تقلقوا ولم يسمعوا ويطيعوا ولم يكن لهم من الانقياد والانصيعة لربهم جل حال عبوديتهم قال الله تعالى انه مسخهم إلى قرده الى فجعلهم الى صغار ولا ذله ولا امتهان بتقريع وتوبيخ نعم وابعدهم عن كل خير والمراد انهم لما اشتد عليهم الامر بعد الله التشريف احسنه الله عليكم صلواتك عليه وسلم وعليكم السلام أخي الكريم لما اما اشتد عصيانهم لما تعالى كبرهم وجحودهم فإن الله تعالى جعل لهم الذلة والصغارة ومسخهم قردة وخنازير ونعوذ بالله من الخذلان فهذه الدلالة وضحة قد عتوا ووقعوا فيما نهى الله عنهم في ذلك فإن الله تعالى مسخهم وجعلهم قردة وقردهم وقردهم إلى يوم القيامة من يسومهم الرحيم. هنا العتو والطغيان والجحود الجحود مع ربهم سبحانه وجل فعلا الذي أعطاهم ونحاهم وانجاهم وأكرمهم وجعل منهم ملوك وجعل منهم أنبياء وجعل فيهم الملوك ومع ذلك لم يشكروا نعام الله جل فعلا لكنهم اشتدوا في طغيانهم فكان الله على له بالبرصات فمسخهم وسيحدث في هذه الامه المسخ والخص كما حدث في الامم السابقه عليكم السلام وبركاته رب وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لَتَتَّبِعُونَ السَّنَا الَّذِينَ شبران بشبر بذراع حتى لو دخلوا أن تعلم أن من السنن الكونية أنه من أحدا أخذ حكمه من أحدا أخذ حكمه لأن الغراء لا تفرق ولذلك لما يعني أمطر حجارة من سجيل على قوم لوط قال وما هي من الظالمين البعيد وما هي من الظالمين ببعيد قال الله تعالى وإذ أن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لا سرع ولا لا قال الله تعالى فاذا جاء وعد اولى هم ابعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فداسو خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم ردنا لكم الك... الكره مرت ثم ردنا لكم عليهم آ... و... و... و... وجعلناكم اكثر نفيره ان احسنتم أحسنتم لانفسكم وان فله فاذا جاء وعد... عليكم عباد لنا أولي بأس شديد فداسو خلال الديار وكان وعدا مفعولا فقال فإذا جاء وعد الآخرين يسوع وحكم ولا يدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما على التدبير عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. أحبك الله. نحن في بسم الله خير. بسم الله خير. أنا بالاريد. أحسن الله عليك اللهم آمين. وأذكر يا محمد. نعم. أن الله تأذن حين أخبر ربك أو جعل نفسي أن يسلط على اليهود إلى قيام الساعة من يذلهم ويشردهم ويذيقهم أسوأ أنواع العذاب. لما بكفرهم وصدهم عن سبيل الله وقتلهم الانبياء نعم فوانتهاكهم لمحارم الله جل وعلا وانهم عاشوا في الارض فسادا وفسقا وفجورا وان عقاب الله جل وعلا سريع لمن اغضبه قال الله تعالى فلما اسفونا انتقمنا منهم وهو واسع المغفره لمن استغفر فقالت استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار نعم ممتازه استاذ وريده حياكم الله وياكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته رضي الله عنكم جميعا فالله جل وعلا يعني قد صلت عليهم عليهم باختنصر المدوسي فلما لما عتوا وازدادت غيانهم وفسقوا صلى الله عليهم باختنصر فاستباح دماءهم ويع يعني جعل القتل فيهم لا علم به إلا الله جل وعلا الدماء كانت بحورا يسحون فيها جزاك الله خيرا أخ الكريم أخ الكريم السلام رضي الله عنك رضي الله عن أخا في الإمارات الصلاة أن يحفظكم يحفظ لكم أن يسليكم أمركم اللهم مأمين وأيضا قد قد افتقدتكم أنا كثيرا أيضا نعم فصلى الله عليهم بختنصر وصلى عليهم النصارى فأذلواهم الروم فاذلوهم وضربوا عليهم الجزية قبل قبل الإسلام وصلى الله عليهم محمد صلى الله عليه وسلم قاتم النبيين فأجلاهم عن المدينة وعن خيبر نعم وعن الجزيرة العربية وصلى عليهم أخيرا النازي الفشي يعني إذا إذا صح بهذا الكلام عليكم السلام وصبركم ورحمة الله عليهم فهم كلما عاسوا في الأرض فسادا أنفذ الله الوعد فيهم وصلت عليهم من يخزيهم ومن يستبيح بيضتهم ومن يستبيح دماءهم ونحن ننتظر عندما يؤمنون مع الدجال والله جل في علاه يصلي عليهم عيسى والمهدي والمؤمنين وأن كل حجر وشجر ينطق ويقول يا عبد الله يا مسلم تعالى هذا يهودي خلفي فاقتله ونحن ننتظر هذا الموعد بإذن الله وأن الله جلال فعلا لن يمكن لهم من بيوت من بيوت الله جلال من البيت المقدس المقدس لدينا ويدا كل المسلمين يصلى الله أن يحررهم من أيدي هؤلاء الملعين أحفاد القردة والخنازيس فالله جلال فعلا يمكن لدينه في الأرض نعم واستأذن ربكم هذا وعد ضرب الله على نفسه لا بعثنا عليهم كلما عافوا في الأرد فزادا كلما صلى الله عليهم من من يستبيحهم إلى يوم القيامة من يسموهم سوء العذاب إن ربك لا سريع وانه وإنه لغفور الرحيم لم يقطع عليهم الوصل بأن يستغفر ربهم ومن تاب تاب الله عليهم ورجع رجع وآب فإن الله يحب ويبدل سيئتي حسنا رغم إننا نستغفرك ونتوب نتوب عليك وأنت أرحم الرحمين قال تعالى وقطعناهم طبعا ليسوا كلهم فجارا يعني لا تقول كلهم فجارا ك كانوا كلهم فجارا ليس كذلك، لكن أكثرهم كان كان فجرا كفارا، ولكن القلة قليلة كانوا على الإيمان هؤلاء الذين أيضا قصدهم الرحمن فمن تاب تاب الله عليهم، وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلونهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. أي الله العالى قال من حقدهم من حسدهم من التكبر والتجبر من واسمهم ووصفهم لربهم بصفات النقص قطعناهم في الأرض أمما وهذا للجحود وأيضا للكفران الذي كانوا فيه فكان عاقبته الخسران في الدنيا قبل الأخير لأن في الأخيرة هناك النيران وقطعناهم في الأرض أمما فرقناهم في البلد كل بلدين منهم طائفة وفرقة وترهم يختلفون ترى في البقرة في هذا الباب أنهم لأنهم كانوا دولا وحتى مع التحالف مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففي كل بلد بلد طائفة وجماعة وفرقة منهم ليس لهم وطن يجمعهم يسكنون فيه حتى لا تكون لهم شوكة لأنهم إذا اجتمعوا خربوا البلاد والعباد. والله لو استطعت عبد الرحمن يا رضي الله عنك عبد الرحمن رضي الله عن اخوه جميعا الله ييسر الأمور عندي سفر غدا قال. وقطعناهم في الأرض أمما لأنهم ما اجتمعوا في هذه الأيام يعني ما اجتمعوا طارة ما وجمعهم الله جراء الا وصلت عليهم من يستبيحهم من فسقهم وصدهم عن سبيل الله كثيرا وإن الله قد جمعهم في بيت المغدس إن شاء الله لأن ايادي المسلمين ستطالهم بإذن الله وكما قلتم الحجر والشجر سينطق ويقول يا عبد الله يا مسلم تعالى هناك يهودي خبيث خلفي فاقتله ولأن الله حكم عدل قال بأن منهم قال, قال منهم الصالحون ومنهم دون, دون ذلك أي منهم ناس صالحون وهم قلة قليلة جدا في هؤلاء قلة قليلة جدا في اليهود وهم صالحون يسارعون في الخيرات ويتبون إلى ربهم ويأوبون ومنهم جماعة سفلة سفلة هم أسفل الناس يعني هم سفلة منحطون عن درجات الصلاح هم كفرة غالبة وقد اختبرهم الله جعله بأن أتاهم بالحسنات والسيئات النعم والنقب وهذه سون الكلنية ونبلوهم بالخير ونبلوكم بالخير والشر فتنة نعم فالله جعله ابتلاهم بالحسنات والسيئات بالسعة في الرزق والسمار اليانعة وبالقحط والجذب والسنة بعمم لكنهم لم يرجعوا إلى ربهم جل في علاه في الحالتين ما, هما ما ما كان عليهم إلا العطو والتغيان فكان فقد بلغوا من العطو منزلة ومن التغياني منزلة فاا وتصرفوا عطوان وتغيانا وتصرفوا عطوان فخلف من بعدهم خلفوا وارث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سوفر لنا ويأتي معرض مثله يأخذه فخلف من من بعدين خلفوا ناجا من بعدين هؤلاء من المثلون الذين فيهم فيهم الصالح وفيهم الطالح نعم وناس آخرون لا خير فيهم ولثوا التوراة عن آبائهم والجهدين وهؤلاء الذين حرفوا الكلمة عما واضح وقدموا الدنيا الفانية على الأخيرة البقية واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وألقوا خلفهم أحكام الله جل في علاه فأخذوا الرشوة الرشوة وأكلوا المال وأكلوا الربا وشربوا الخمر وقالوا متبجحين سيغفر الله لنا نحن أبناء الله واحباه شنذر هذا التبجح وهذا والله ليس تبجحا واقح منهم فقط بل هو تدرج تام من الله جل في علاه لأنه لما لما لما استقر في نفسي وناؤه سوف له ساعته س س س س في الأرض فسادا وترهه يتعالى واستطيل مما هو فيه من النقص والمعاصي والسيئات والله تعالى أرحمه بنا رضي الله عنك شريف الدين أنت جزائري ما أروعك كنت أحسبك مصريا لأن فيك نباهة وفيك ذكاء وأيضا حرص شديد أيضا لإخواننا في الجزائر كذلك وفوق ذلك ما شاء الله الخطب اللهم أنا أنا أنا أمتلأ أمتلأ بذلك الشريف أمتلأ من الآن من الآن خذني عندك أنا أمتلأ وشرفا بذلك رضي الله عنكم جميعا فبين الله دل شلاء أن الجعبة التي جاءت في حق في حقمة الزمان بعد هؤلاء الكفر الكافر الفسق الفجرة بنو جاء من هو أسوأ منهم الذين اشتروا بقائت لا يثمن القليلة وجعلوها خلفهم ظهريا فكفر وفجروا وتكبروا نعم وتجبروا الكسامكيات هاشميه قال الله تعالى في وصيم واليتيم عرضه مثله يأخذوه فهم باعوا, باعوا باعوا الآخرة التي تبقى بالدنيا التي تفنى وباعوا استبدلوا الذي هو ادنى بالذي هو اخف عليكم السلام ورحمه وبركاته ولذلك ليس يس لهم قيمة عند ربهم جل في علاه فهم لا يبالون بالحلال والحرامي بما يرضي الله على ويغضب الله على وهم يقولون في أنفسهم نحن أذنا الله وأحبه لذلك قالوا متبجحين سيغفر لنا حفظكم رب حبيبي رب يرضى عنكم أنتم كذلك فقالوا متفجحين نحن أبناء الله وأحبائه سيغفر لنا وهذا من باب الاستدراج استدرجهم الله الذي فعله ويحسبون أنهم يحسنون صنع لذلك إذا أخذهم الله أغذى عزيزا سترى منهم يعني ما لهم من العذاب العظيم الذي يأخذهم ولا يبقي منهم ولا يظهر اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم اكون معنا وانت ارحم الراحمين الله أكبر. قال الله تعالى لم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الأخيرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ما شاء الله جيد هذا كلام جيد قال لم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودارسوا فيه نعم أي ألم يؤخذ عليهم العلعة المؤكد أن يقولوا الحق وألا يكذبوا على الله جل وعلا وهم أعظم الناس فرية وأعظم الناس من نفترع على الله الكذب فد الله أنكحه صلى الله عليه وسلم فكيف يزعمون أن الله سيغفر لهم مع إصلالهم على الجحود والنكران والكفران والمعاصي والسيئات وتتعالى عليهم هم يتمسكون بها ويعضون عليها بنوابس ويتحايلون على الشرع الله في علاه هي الحياه الغير الغير, الغير, الغير مشروعه ولذلك قال الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحوم فأذا فجملوه فاذابوه فباعوه فأكلوا, فاكلوا ثمنه ودرسوا ما فيه اي قد قد تعلموا التوراة وقرؤوها لكن العلم لا ينفع لانه العلم لم يأتي الى تحصيله الاصيل الى وعائه الاصيل لينتفع به كانت كان لا لا لا, لا, لا تجاوز الاذان عم. وعرفوا عاقبه من افترى الكذب وعلموا أن ان من افتى ان اعظم الناس فريته واعظم الناس ذنبا هو من افترى الله الكذب الذي الل الذي استبدل به هو أدنى الذي هو خير الذي باع ايات الله بثمن قليل, قليل بثمن بثمن بخس دراهم معدوده هؤلاء هم اسوء الخلق عند الله تعالى وهم الذين جاءوا بعد من بعد مغارسه الكتابه وحرفوا فيه تحريفا لفظيا ومعنويا قال الله تعالى والذين يمسكون شبه عجل القرآن مثاني ما ثاني ولأن الله حكم عدل ما ما بخص حق هؤلاء الذين فيهم الصلاح وإن كانوا قلة قليلة من هؤلاء لكن ما بخص الله حقهم قال الله جل, جل في علاه والذين يمسكون بالكتاب وأقام الصلاة إن لا نضيع أجهر المصلحين الذين يستمسكون بالكتاب على الأهد الأول يعضون به عليهم النوازة لذلك قلنا عزنا تمكيننا حياتنا الأخروية نصرنا رفعتنا طاعتنا مرهونة بمصاحبة القرآن مصاحبة القرآن تصل بالمرء إلى الجنان وبجوار الرحمن يتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم صباح مساء غدوا وعشيا الحمد لله رضي الله عن القرآن الذين يمسكون بكتابه وأقاموا الصلاة وإن كانوا يتمسكون بالكتابه يتمسّ يستمسكون بالكتاب لا بد أن يستمسكون بأوامري ولا بد من أن يتأمروا بأوامري وأن ينزجر عن نواهي وزوجري ولدينا مسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة حال تكونوا مقيمين بالصلاة إن لا نضيع عجل مستحين انظروا هنا هذه لفت عظيمة جدا قالها الله جل <تصفيق> وعلا <تصفيق> هنا الآية فيها لفت عظيمة جدا ما هي ما هي النقطة في هذه الآية أو لفت في هذه الآية العظيمة التي تجعلنا يعني نعرف كيف نسير إلى ربنا جل فيلا نعم. قال الله تعالى قال ولدنا مسكونا بكتابه وأقام الصلاة حال تكالون مقيمين الصلاة وأقام الصلاة نعم. إن لا نوديع إن لا نوديع عجل المصلحين فيها لفت عظيمة جدا أريد اللفت هذه منكم لو سمحت. <تصفيق> نعم ما هي اهتم كيف انت ممتاز عليك صنع كاتب بما تتقاسين على ساعه اهتم مبدع المفروض الاداء يتكامل بالاستمرار الاداء تكاملوا بالاستمرار امين رب العالمين طيب الحمد لله الحمد لله ينسي. رضي الله عنك أنا أصلاح. ممتازة ممتازة صار جيد جدا أنا الله جعله قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة يعني حالة كونهم مقيمين الصلاة إن لا نضيع أجرة المصلحين ما قال الصالحين ما قال الصالحين لما؟ لأن الصالح نفعه في ذاته وأرفع الناس منزلة عند ربي فعلا من نفعه كان قد تعدى للغيس فهو مصلح لا صالح والمصلح لا يكون مصلحا إلا إذا كان صالحا فأقد شيء لا يعطيه خلي بالكم يعني ما أحد يتكلم ويقول وإن الله ينصر الدين بالرجل البر والفاجر هذه غير تلك لا تجده مصلحا حتى فجأة تجده مصلحا لا يكون مصلحا قط إلا إذا كان صارح. ولا ولابد أن تعلم شيئا أهم من هذا الباب أنه لا تتفتح مسامع القلوب لأحد إلا إذا كان الله جد في علاقة أدن له بذلك وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتي كل فج عميق أذن إبراهيم أذن إبراهيم حتى الجنين في بطن الأم سمع صوت إبراهيم عليه السلام ولبى ولبى فالحاصل هنا لابد أن تعلم الأمر على بابه وهو أن الله يعلم مدح المصلحين ولذلك يعد أفضل الناس قدر عند الله تعالى من اعدهم الله ذلك علام وسطا بينه وبين الناس الانبياء والاولياء الاصياء والعلماء الرفاع النجباء في هذا الباب والذين يمسكون بالكتاب ويقاموا الصلاه اننا نضيع أجر المصلحين اننا نضيع اجر المصلحين فلذلك تعلم أن من استمسك بالكتاب كان من أبر الناس بنفسه عند ربه في معاملة مع ربه جل وعلا يكون من أبر الناس في تعامله مع الله جل فعله ومن أعظم الناس إقامة للصلاة وحدود الشرع ويكون كما قلنا صالحا مصلحا يكون صالحا مصلحا في نفسه صالحا في نفسه مصلحا لغيره ثم قال الله تعالى وينا نقلنا إلى إلى عتو بني إسرائيل وكيف عالجهم الله جل فعلا من أجل الرجوع إلى حضيرة الطاعة وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذ ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون يعني واذكر يا محمد وإذ كما قلنا إذا في زمان الماضي لابد أن تفهم أن الله على يبين لنبي السلام ويعجب النبي مما يحدث فقال الله, الله أكبر استغفر الله استغفر الله رد الله عنك خديج قال وإذ نتقنا الجبل فوقهم واذكر يا محمد إذ قلعنا الجبل وجعلناه فوقهم فجعلناه فوقهم يعني جبل الطور وفوق رؤوسين حتى صارك الظل والثقيفة وإيقانوا أنه واقع عليهم وقلنا لهم خذوا بأحكام التوراة كاملة وإلا سيسقط عليكم الجبل سنسحقكم بنزول الجبل عليكم واذكروا ما فيه من الأوامر والنواهي طبقوا ذلك في حياتكم اليومية فأنت تتعلم لتتعبد وتنشر ذلك بين الناس فلابد أن تكون ممن شرف الله تعالى بأنه جلس يتقن علما ليتعبد به ليتقرب به إلى الله عليه الصلاة أنا أعتذر يا شريف أعتذر. إذن أتمهل بعد ذلك فأن يجلس يتقن علما ليطبقه عملا ثم بعد ذلك هو بنفسه الصبر ستكون منتشرة بين بين الناس. وقلت لكم إذا كنتم أردتم أن تختبروا العالم فانظروه في كل لحظات هل يتنامى علمه ولا ما يتنامى علمه؟ ستعلمون هذا العالم حقا عالم عند ربي أم لا؟ لأن, لأن العلم عند عالم إلا إذا أدم عليه علما وعملا ونشرا لله جل في علاه فيكسبه الله جل في علاه بعدها علما جديدا. نعم. فلذلك لا ترى يهوديا إلا هو يعني يسجد على جانبه بعد بعدما قال لأنه رفع الجبل فوقهم وقال إما أن تقبلوا التوراة أو يكون الجبل عليكم واقعا يعني يقع الجبل على رؤوسكم لأنكم لم تقبلوا التوراة فقبلوها جميعا طبعا جبرا وهم لا يسيرون إلا كذلك اليهود لا يسيرون إلا ذلك قال الله تعالى وإذنتقن الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم نعم فخذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون هنا أيضا هنا لابد أن نقل بقول خذوا ما آتيناكم بقوة لأن الله تعالى يحب من الناس أو يحب من, من, من الذين يسيرون إليه أن يكونوا من أسرع الناس سيرا ومن أعظم الناس همما فإن الله يحب معال الأمو الأمور ويكره سفسفة ولذلك أصحاب الهمم من عليا لهم المنزلة الراقية السامية عند ربنا سبحانه وتعالى فعند لما لما قدم ربيع بن كعب الأسلمي الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له تمنى تمنى عليه لأن النبي كريم لا يقبل الهدية إلا ويعطي فوقها فقال له تمنى عليه قال مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك المسألة سبها هنا اللهم إننا سألك مرفقته في الجنة اللهم إننا سألك مرفقته النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة اللهم إننا سألك مرفقته النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة قال مرافقتك في الجنة قال له أو غير ذلك. قال هو ذلك. شوف الهمة. الهمة تصل بإلذاك. ونحن نعلم أنه سيرافق النبي في الجنة. لكن هنا كما قلنا من طلب العلياء فالثمن عظيم باهظ. ليس بالنوم ليس بالنوم ليس بالنوم والأمانى. ليس بالنوم والأماني. من طلب العلى العلاء سهر الليل. نعم. ولذلك يعني قال العرب من أراد شيئا طلبه. يعني كان صادق. في في في في ارادتي لابد أن يطلبه, أن يطلبه وهنا يطلبه هنا فارق بين الصادق وبين غيره لانه ان اراد طلبه يعني جد في طلبه قال العرب, العرب تقول زمان في هذا الكلام ومن جد في الطلب من جد في طلب شيء بلغه لابد أن يبلغه وهذا حتى في الكفر لما لما طلبوا الدنيا اعطاهم الله الدنيا ملكوها لانهم اخذوا باسبابها واتقنوها فاعطاهم الله اياها حكم العدل حكم العدل سبحانه وجل جل في علاه ومن جد في طلب شيء بلغه ومن أدام الطرق بلغ من أدام الطرق بلغ لولا المشقة لساد الناس كلهم الجد يفقر والإقدام قد تاله لا تحسبن المجد تمرا أنت أكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر قال قود ما أتيناكم بقوة لا بد من المصابر ولا بد من الصبر ولا بد من المعاداة ولا بد من الصدق مع الله جل جل في علام. قال خذوا ما أتنكم بقوة لذلك نقول على ما قاله بعض السلف قال يا له من دين لو أن له رجال والرجل هنا هو الذي الذي الذي يتصرف كرجل في حو في في تعامله مع رب جل في حينما ياخذ برايته يكون رجلا حقا عندما يرفع رايه الله علاك كما فعل جعفر الطيار كما فعل زيد بن حارثة كما فعل غلب بن راحه كما فعل خالد بن وليد كما فعل ابو عبيده بن الجراح كما فعل القعقاع بن عمرو كما فعل هؤلاء الافزاز كما فعل طارق بن زياد كما فعل عمر بن عبد العزيز هارون الرشيد كما فعل محمد الفاتح كما فعل سلمان القانوني كما فعل ابن تيميه كما فعل بن عبد السلام يا له من دين لو أن له رجال لن تعدم الأمة رجالا قط ولن تعدم خيرا قط امتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره خذوا ما اتانكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون هذه عاقبه لأنه لو ذكر ما في حقا عاقبته تكون التقوى وقيل لم هنا تكون للتعليف يعني لو أخذتم ذلك تأخذونه من أجل أن, تصل أن تصلوا لغاية مهمة ألا وهي تقوى القلوب التقوى هنا التقوى هنا, التقوى هنا, التقوى هنا قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم هذا ميثاق الظر هذا الميثاق ميثاق مثاق, مثاق الظر وهذا فيه أيضا خلاف بين أهل السنة الجماعة بين أهل بدعة والضلالة مثاق هو حج أم لا وهذا يأتيك في الكلام على ثمرته في أهل الفترة هل هذه الفترة بمفاق الضر يحسبون ادخلنا جنة ادخلنا النار أم أنهم لا يحسبون ويكونون, ويكونون ممن يمتحن يوم القيام وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهرين ظهريتهم وأشهدهم على أنفسك فلست بربكم قالوا بلد هذا كله مجمل يقول بذلك شهدنا أن تقول يوم... يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلي أي واذكر وإذ الظرف زمان المال أنت يا أم الرحمن لا لا لا متقطع جدا في الدروس وهذا ما أدري ماذا أفعل ماذا أقول لك هذا تقطع وهذا تغييب والتغيب والتقطع يضرك أكثر مما ينفعك العلم سلسلة منتظمة سلسلة منتظمة ما يصح القص في الوسط الله ما جعلنا جميعا كذلك يا رب العالمين وغفر لنا قال قال وإذا أخذ ربك من بني آدم ذرية ما يا محمد إذا أخذ الله ذلك من ظهر آدم استخرج كل ذرية من صلبه فقررهم على توحيده سبحانه وجل في ولاه وأنه ربهم الذي خلقهم ورزقهم وحيهم وميتهم فشاهدوا على ذلك وهذا قطع حج حتى لا يقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين ولم ننبه عليها أو تقول إنما أشرك أباونا من قبل كنا ذرياتا من بعدين فاتوهلكنا فاتوهل من فعل أي أنهم يقلدون وحكون آباءهم وهذا ويحسبون أن تقليدهم لابائهم يكون عذرا عند الله تعالى ويحسبون أن تقليدهم لابائهم يكون عذرا لهم لا يكون عذرا لهم عند ربهم جل والمعنى هنا أن الله تعالى خلق ادم واستخرج ذرياته من من صلبه كأمثال الذر وأخذ عليهم العهد وقررهم بتوحيد الربوبية ألستم ربكم؟ قالوا بلى شهيدنا ويقولون هذا من باب التمثيل وهذا ليس صحيح والصحيح الراجح في التوجيه بأنه أخرج حقا ذريته وأشهدهم على أنفسهم فكان المثاق هنا مثاق, مثاق غير مثاق الفترة أما الحديث كل مولودين يولد عن الفترة هذا أيضا مثاق الفترة وقد قال الله تعالى خلقت عبادي حنفاء فشاء فجاءتهم الشرطين فاشتهتهم عن, عن دينهم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وقال من, من بني آدم ولم يقل من آدم وقال من ظهورهم من ولم يقل, ولم يقل من ذريتهم. ولم يقل من ظهره، وقال ذريتهم أجعل نسلهم جيلا بعد جيل، وقرنا بعد قرن، كما قال سبحانه لا يجعلكم خلايا في الأرض. هذا في التوجيه الثاني أن المثل أن هذه الآية تدل على المقصود بالمساق هنا مساق الفترة لا مساق الزر، مساق الفترة لا مساق الزر. يعني أن من هذه المسألة لأنه قال من بني آدم من ذرورهم ذرياتهم ولم يقل على آدم نفس آدم مستحيل راجع المستبدل كوا آدم هذا راجع صحيح وأن الله مسح على على ظهر آدم وهذا ورد في حديث عمر المخطب رضوان الله مسح بليونة بيدي اليمنى سبحانه وتعالى فلما أخرجهم قبض في اليمنى وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وقبض قبضا في يده الأخرى وقال هؤلاء للنار ولا أبالي فألحقنا على ضعيفها وأن الله مسح على ظهر آدب وأخرج كل ذرية نسمة له وأشهد من أنفسهم ربكم قالوا بلى ولذلك في الحديث صلى الله عليه الصحيحيني أن النيران يقول آية أن كنت تملك الدنيا يعني لك الدنيا ذهبا او فضه أكنت مفتديا بها يقول الله نعم كما من ذلك وأنت أن لا بي شيئا فأبيت الله تعالى وكذلك الله مثبّد قلوبنا عادينك أربعة وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وهذه دلالة على على عظيم قدرتي وربوبيتي سبحانه وجلّا جل في علي أي إجابة أي إجابة على الشهادة يعني الجميع يشهدون الجميع أقر بربوبية الله جل في علي الله تعالى وصل عليهم النبي الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها مرعبة هذه الآية مرعبة الله مغفلنا نمسعين أبرامين وهذا أيضا الذي يرعب معها إذا انضم إليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول من تصعر بهم النار ثلاثة عالم مجاهد متصدق ويقال للعالم ماذا فعلت فيما أنعم الله عليك به فيقول تعلمت العلم فيك وعلمته فيك فيقول كذبت تعلمت يقول العالم وقد قيل ويزدت في نفسها لنمعوذ بالله مخدها وطعا لنبا الذي أعتناه آياتنا فانسفها منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا فعناه بها ولكنه أخلد للأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب هل تحمل أهيئة الهس أو تصبح أهيئة الهس ذلك مثل قوم الذين كذبوا في آياتنا أه أه أه أه أه هذه قصة رجل من العلماء من إسرائيل والحق أنه ليس بعالم كما سنبين يعني ولجاك أن أقول لك من رأيت علما عاملا وأكسب الله علما بعده لا يمكن أن تحت هذا الباب ولا يكون علما المنافق لا يكون علما وأيضا شبيه العالم لا يكون بالعالم رجل من العلماء من إسرائيل قالوا, قالوا عنه اسمه بلعم ابن عوراء, أو عوراء يعني بعثه موسى عليه السلام إلى ملك مدين داعي لله فرشاه الملك وقربه منه وأغض قرية المال أعوذ بالله وهذا كرب المس... هنا هنا هنا مسألة الرعب من القلب, القلب من الصليتين هنا اتأت قول عمر المخطب بأنه قال إن وجدت العالم على أبواب الصلاطين فعلم أنه لص وإن وجدت العالم على أبواب الأغناء فعلم أنه منافق اللهم انجني من, من الببيني وأنت أرحم الراحمين اللهم انجنا من الببين وان ترحم الرحيم اللهم انجنا من الببين وان ترحم الرحيم فيك العزة والكرامة والكفاية منك وان ترحم الرحيم قال الله تعالى المنافقين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا فرشاه وأخذ عليهم المال على عندهم دينه ودين موسى ودين الملك على دينه ففعل فزاغ وضل, وضل كثيرا هذا ليس بعد هذا ليس هذا في هذا ليس بعد لا يمكن للعالمي أن يبيع دينه بثمن بخس تراهم معدودة إلا إن كانها مشيا وأضل كثير من الناس بصنيعه أما أنا اقرأ محمد وأذكر لهم على ما حدث يعني من هذا العالم الخاسر الفاسق الفاجل الذي أُتي علما بالكتاب ويقال أنه كان له يعني كان كان قد تعلم باسم الله الأعظم هذا الذي كان عنده كان هذا الذي عنده فقط هذا الذي كان عنده فكان يعني يعلم باسم الله الأعظم وهو بعض كتاب الله في التوراة سرخ من تلك الآيات وكما انسلخ الجد مشى كفر بهذه الآيات ونبدأ اشترى آيات الله يجل على شراها بثمن بغس دراهم معدودة وخلف الآيات خلفه ظهريا فلاحقه الشيطان فصار قريا له هنا الله جل وعلا يقول أن عقوبة ذلك أن من انسلخ إذا منح الله علما وانسلخ عنه وباعه فإن الله يقيد له شيطانا فهو له قريم فيضله ولا يتركه حتى يهلكه ولا يتركه حتى يهلكه قال فانسلخ سرق منها إشارة أن الإيمان كان اطلاءا لم يقرد إيمان أفل. كان الرجل كما قلنا المساءات لم يكن عالما ولم يكن رسخا إذ الرسوخ يكون في القلب والعلم لا يتمكن يعني لا يكون العالم عالما إلا بالقلب. القلب جيدا العلم لا يكون ظاهرا إلا إذا رأيت رجلا يسرد سردا حفظا يسمع يسمع ليس عالما فيكون ش... يغر الناس أنه شبيه بالعالم لا سيما كان عنده سمت سمت العلماء ولا يكون عالما ولذلك لا تغتروا فإن في آخر الزمان الجلوس على الأصاغر على يد الأصاغر وكثير من الأصاغر موجودين لابد أن تعلم العالم الراسخ لت... لتتشرب منه رجل الله عنك أنور القرآن نحس الله عليك لذلك قال الله تعالى يعني الإيمان لم يتمكن من قلب هذا الرجل فاتبعه الشيطان واغواه نعم حتى أهلكه وطبعا أمثال هؤلاء من من شياطين الإنس لابد أن يكتب بما الذهب البيت الذي لهم وهذا البيت العظيم الذي لهم وكنت فتا من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار ابليس من جندي هذا لابد لابد يقال شياطين الإنس ألمع من شياطين الجن في هذا الباب و. دواهي دواهي الانس لا اعلم بهم ولا بضرهم او بضررهم الا الله جل وعلا فنس الله جل وعلا يعني أن يثبت الايمان في قلوبنا قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلاد على الارض واتبعه كمثل الكلب ان تحمل على الجلس أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا يقول الله تعالى ولو شئنا رفعناه ان كان يحفظ اسم الله الاعظم لو شئنا رفعناه نعم فهذا هذه المسألة العظيمة في هذا الباب ولو شيء رفعناه بها ولكنه أخر تراه تراه ب وتشعر بأنه باع الثمينة بلا ثمن باع الثمينة بلا ثمن كما قال ممّرك أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا وأبخس منه صفقة من بعدينه بدنيا غير من بعدينه بدنيا بدنيا غير المسألة عويصة جدا في هذا الباب وهي دائرة في الندات أو أو أو في الهلاك على القلب على القلب فلا بد للإنسان أن يكون أن يكون محترزا جدا من الفتنة التي تأتي على قلبه أن يسود القلب انتهى الأمر أن يسود الـ الـ الـ القلب انتهى الأمر فعليه فعليه ان يحترز وان يربي قلبه على الميل بجمعيته لربه جل في علاه ان إلى الى الله على بصدق الذي اليه أن يكون راغبا راهبا مرتضفا خائفا وجلا متوكلا مستيقنا محبا لله جل في علاه حتى يفوز قال ولو شئنا رفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض طلب الدنيا طلب الدنيا وهذه خسة ودناءه ولذلك المرء عندما يترفع عن الخسة ويكون نبيلا فإنه لا يمكن أن يسقط في شراك الشيطان غير أنه قد يقع في الزلات وفي المعاصير هذه, هذه طبيعة البشر لكنه في غالب حال ما يكون إلا لربه سبحانه وتعالى أما النذال وخصة الفعل أن يقبل من رجل أن يبيع دينه من أجل أن يبدله من أجل دراهمة معدودة لا تساوي شيئا لو كان يعقل هذا الرجل بأن النبي قال من ديل من ديل سعد, من ديل سعد في الجنة خير من الدنيا كل الدنيا لا من ديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها وانظر كيف قال تعالى فمثله كمثل الكلب الله جعله ضرب له أسوأ المثلة جعله مثلا من أسوأ ما يكون الكلب أنجس الحيوانات لذلك شوف طهرة الكلب لا تكون إلا... إلا بسبع مرات ماء ووحيدة بالتراب وعفروه السامنة بالتراب وعفروه السامنة بالتراب فمثل كمثل الكلب إن تحمل أي أو تترك هلس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا تقصص القصص لعلهم يتفكرون هذا ترى في خسه الكلب ودناءته يعني مهما مهما وزجرته مد لسانه يلهث وكلما أظهرت له شيئا تراه تراه يلهث عليك فيما عندك الله اللهم نرضي قلوبنا رب العالمين. قال ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقص القصر على ما تفكروا يعني هذا المثل السيء هو مثل لكل من كذب بايات الله جل وعلا وهذه الدلاله عنه ما كان علما كيف يكون مكذبا ويكون عالما ما كان علما هو اوتي هذا العلم ولم يعمل به ولم يتعلمه ولم يتقنه نعم وكان كما قلت فقط يعرف أو يعلم اسم الله الاعظم نعم فكل من كان من احبار اليهود والنصارى الذين حملوا التوراة والإنجيل ولم يحملوها كالحمار الذي يحمل أسفاراً نعم وفيها صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكنهم أسرزوا دعامة والسلطان والجاه والمكانة وكتموا صفات النبي صلى الله عليه وسلم وانكروا وتلاعبوا الأحكام كما نون قالوا الجلد والتحميم وفي وفي التوراة الرجف فحرفوا الكلمة من بعد ما وضعه يقول الله تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا وكانوا يظلمون. أي بئس هذا المثل القبيح لذين كذبوا بآتي لاجلة فعلها وجحدوا بها وتفكر أخي الـ الـ الـ الـ الكريم في الأمثال المضروبة في القرآن لا يعقلها ولا يدفنها إلا العالمون وإن تدبرت أخ الكريم في أمثال القرآن ستجد أن أسوأ الأمثلة التي ضربت في القرآن هي هي أمثلة العلماء علماء السوء العلماء المنافقين هذه نعوذ بالله من النفاق قال الله تعالى فمثل كمثل الكلب إن تحمل أو يلHAS أو تترك فترى بأن المثل الذي ضرب الله العلماء السوء أقبح وأشنع مما ضربه لعبادة الأوسان والأصطنع يعني فعبد الأوسن والأصنام شوف الله يعلم ما قال قمثل لهم بأنهم بالعنكبوت الذي اتخذت بيتاً وين أوهن البيوت لبيت العنكبوت فبالزباب الذي يقف على الطعام أما علماء السوء فانظر كيف مثل لهم مثل لهم بالكلب والحمار أغبى الحيوانات وأنجس الحيوانات أغبى الحيوانات وأنجس الحيوانات مثل الله تعالى العلماء السوء بذلك وهذه إن دل دلاء عنهم علماء بعلماء لأن الحمار ابله الحيوانات يا لما لما يريدون أن ان ان يعني ان ان ان يسفهوا من أحلام أحد وأن يتهموه بالغباء يقولون أنت حمار اجلكم الله اجلكم الله فف لذلك شوفوا انظر اذا هذا ليس بعالم لما يكون غبيا بهذه الطريقة اذا ليس بعالم هو في حقيقه الامر ليس بعالم العالم هو من من تذوق العلم وتشربه وكما قلنا هذا الذي يوفق إلى, إلى أن يعمل بهذا العمل ويستجد له العلم الزيادة وأيضا يعني يكون ممن يرغب يكون أوابا توابا إلى ربه جل في علاه يعني كلما زل رجع ربي تائبا آيبا إلى الله جل في علاه قال الله تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآيتنا وأنفسهم كانوا يظلمون <تصفيق> وشوف إيش قال على أحبار يهود الذين حملوا التوراة قال كمثل الحمار يحمل أسفار بئس مثل القوم الذين كذبوا آيات الله الله يرث لنا جميعا يا رب عن بتهالوكم على الدنيا وأنهم ينجرون على الدنيا وعلى الشهوات أصبح أصبحوا لا يعون شيئا كالكلاب والحمير الله ما جعلنا مهتدين وأنت الرحم قال تعالى ما يهدي الله فوالمهتدي ومن يضل فولئك هم القاسرون ما يهدي الله فوالهادئ من هداه الله رعاه فوالسعيد الموفق العبد الموفق المصدق الذي وفقه الله رفع له لن يكون هاديا مهديا أن يهتدي والهداية لا تكون إلا بالتمسك بالكتاب والسنة وان يكون هاديا حقا لا يكون هاديا إلا على بصيرة من أمره لا ترى داعيا حقا يرتقي فوق المعار إلا وكان على بصيرة مما يدعو إليه قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وما يهدل فهو المهتدي وما يهدل فأولئك هم الخاسرون إذا الهداية والإضلال بهذه الآية الفعلة كما قال تعالى فمن يريد الله يهداه الشح صدره للإسلام وما يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما الصاعد في السماء منهم من هذا الله ومنهم من حقت عليه الضلال كما قال وأنما سموت فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى قال تعالى ولقد إذا من أضل الله الله الفعلاء حاط به الخسران وهو من أهل النيران لا نجاته لا نجاتة. حرمت عليه الجنان ومن يضلل وما يضلل الله فاولئك او ما يضل فاولئك هم الخاسرون يعني من اضلله الله فلا ختم على قلبي ومن ختم على قلبه أن ان تجد له نصيرا او تجد له او تجد له معينا ومعيدا قال الله أن وعلاه نوح قال لقومه عندما اذن عندما اذن الله تعالى نوح لن يؤمنك الا من امن يقول نوح وما ينفعكم نصح ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم ايترجعون هو ربكم اليه تورجاك ما يدلفوا مبتدئ وما يقدر فرؤئك هم القاسرون وهنا أيضاً لابد ان ياتينا محل القدر وأعلم يا غلام واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفك ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك وأعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك انتهى رضي الله عنك يا شريف أحسن الله عليك ورفع الله مقامك وجمعنا وياك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 واخضرنا جهنم كثيره من الجن والانس كما قال الله تعالى و و وما يؤمن اكثر بالله الا هم المشكوت قال الله تعالى وان تطع اكثر من ارض يضلوك عن سبيل الله كثره كثيره غسائيه قالوا او من قله نحن رسول الله يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تداعى الاقرع والطاغيه قالوا أو من قله نحن رسول الله قال لا انكم لوما كثير لكنكم مغطاء كغشاء السيل الله اكبر نعم هذا صحيح فقال لقد ذرانا الجهنم كثيرا ويوم نحشر من يوم الجن قد استكترت من الإنس وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيه وقد الجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يثقون بها وهذه فيها الدلالة واضحة جدا على أن العقل في القلب انظر أخي الكريم إلى التعبير واللفتة العظيمة في قوله لهم قلوب لا يفقهون ما قال لا يعلمون دقة الفهم دقة الفهم وإتقان العلم بهذا دقة الفهم وإتقان و... العلم بهذا ولذلك قال لهم قلوب لا يفقهون بها هذه أعم الله بصيرتهم وأعم الله أبصرهم. قلوب معمية لا تقاون بها الحق. ووأشوف اللفت هنا الفقه في القلب. لذلك قلنا دائما بأن حتى مدار الفهم في العلم دائر على القلب. كل كانت النية كل ما كان العلو. اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين. والصلاة الله الله على أن يجعلنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. نسأل الله جميعا ألا ننزل من ذلك. اللهم الله ان نسألك في هذا الجمع المبارك وفي هذا الوقت المبارك اللهم نسألك بحق لا إله إلا أنت اللهم نور وجهك الكريم نور جهنة يا رب العالمين بطاعتك ومحبتك والعمل لدينك ونصر سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إننا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد اللهم إننا نسألك نعيما لا يرتد وا اللهم نسالك ايمانا لا يرتد ونعما لا ينفد ومرافقه النبي محمد في جنه الخلد اللهم نسالك ايمانا لا يرتد ونعما لا ينفد ومرافقه النبي محمد في جنه الخلد اللهم امين يا رب العالمين اللهم امين اللهم امين قال لهم قلوب لا يبقون بها وقال ابن عباس يؤتى المرء الفهم بنيته نقاء القلب ولهم اعين لا يبصرون بها يعني يبصرون ولا يجيبون بصر لا ينفعهم بحال من الأحوال ولهم لا لهم يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها كما قال تعالى أن شر الدواب عند الله الصم البكة الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم لا ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون الله أكبر هذا هذا إتقان وعلو راقي أولها محمد شريف شريف يتغزل يجعل الإنسان يزوب بغزله الراقي ثم بعد ذلك شهادة من فقيهه مغربية هذا هذا كثير لأننا يعلم الله لنا لا نساوي شيئا لكن على الله أجلكم بما بما تفعلون خيرا ونصل الله أنفلانة يعني ما لا تعلمون وأن يثبت الإيمان في قلوبنا وأن يعلمنا جميعا وأن يجعلنا نصطحب نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة قال ولهم آدم لا يسمعون بها أولئك كالأنعام أعوذ بالله شوف انظر هنا المثل اولئك أولئك بل هم أضل وأولئك هم الغافلون الأنعام أفضل منهم لأن الأنعام لهم وظيفة يتوظفون بها يعملون بها يعني بكل اتقان يؤدون وظائفهم والأنعام يسبحون أيضا لأن الله جل وعلا قال وإن من شيء إلا يسبح بل هناك هناك, هناك خلق عند الحيوانات قد لا تكون هذه الخلق عند, عند كثير من من الناس الكلب الذي هو أخص الحيوانات له وفاء قد ينظر في الناس انظر إلى وفاء حتى في المرأة التي ثقته شكر الله لها الله يقول بأن الكلب رفع بصره إلى السماء شكر الله لها فقابل الله شكره له أرأيتم, أرأيتم هذا الفضل شكر الله لها يعني الكلب شكر للمرأة فقابل الله شكر كلب المرأة فغفر له انظروا إلى علو هذا الباب فالحاصل بأنه قد يكون هناك صفات الحيوانات لست موجودة في الإنسان وقد قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمدي إذا قال أولاك الأنعم بل هم أظلمة لأنهم لا يعقلون لهم أعلم لا يبسلون بها لهم أذانهم لا أسمعون بها لهم قلوب لا يفقهون لا يفقهون بها قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وظهر الذين يلحقون في أسمائه سويت زمن ما كانوا يعملون ولله الأسماء الحسنة لتبين لك هذه مسألة القاعدة العامة في الأسماء والصفات أن أسماء الله توقيفية وأن صفات الله توقيفية يعني من ادعى اسما لله جل وعلا ومن قال بالاشتقاق وقع في في الإلحاد وقع في الإلحاد ولا يقال هذا خلاف أي خلاف أسماء الله توقيفية ولذلك الله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنة الحسن هنا معناها فعلة والفعلة يعني امتلأت بالحسن لا أحد يصل إلى امتلائها بالحسن إلا الله ما أحد يعلم ما يستحقه الله إلا الله ماذا قال السلام ويدعوه قال قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فحسن فعلة امتلاء الحسن وهذا لا يعلمه لا يعلمه الله لذلك قلنا الأخبار في ذلك شعر أن يخبر عن الله كان قال قل أي شيء أخبر شهادة فشيء هنا خبر عن الله ما رأته شخصا يعني أصغر على هذا خبر عن الله حتى بعض العلماء قال إنما الطبيعة الله قالوا هذا خبر عن الله المهم من الأخبار أوسع الأخبار أوسع من باب الصفات لأن الأخبار ليست توقيفية يمكن أن تخبر عن الله جل بكل شيء بشرط ألا يكون فيه إساءة أو نقص أما الصفات فبالتوقيف وأما الأسماء فبالتوقيف نعم نزل قال ولله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى وللله الأسماء أسماء فسما استغفري بإذن اسماء أسماء الله لا عد لا حد له ولا, ولا ولا عدد وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لله سعة تسعة نسمة من أحصلها دخل الجنة أن هناك هناك كم من الأسماء تسعة عشر نسمة الميزة فيها عن غيرها أن من ح من عده وحضر عن ظهر قلب وتعبد بها وتمثل بها ظهر أثرها على عبادته يدخل الجنة من أول وهل من غير حساب من السابقة عذاب هذا يعتبر كما كأن تقول أعددت مئة درهم للصدقة طبعا الدو... هل لم يملك غيرها يملك غيرها كثير أعددت مئة درهم للصدقة فميزها بهذا كما قال الخطابي وغيره قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه هؤلاء الكفر الفجر الذين يسمون أصنامهم على مشتقين اسماءهم من اسماء الله اللى اللات والعز ومنات كلها من اسماء الله اللى من العزيز ومنات من المنان واللات من يعني من اسماء الله اللى قال الله تعالى سيجزون ما كانوا يعملون الحمق الذي هم فيهم بانهم فعلوا مع مع, مع اوثانهم واستقوا لهم اسماء واشتقوا من اسماء الله الجليله باسماء لاتواغيتهم ولالاتهم الباطلة لهم من الله ما يستحقون من العذاب والعقاب والتقريع والتوبيخ والاهانه والذله <تصفيق> قال تعالى: "وممن خلقنا أمةً وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون من الله على حكم عدل" يعني يبين أهل الصلاح وأهل الطلاح يبين ذلك وذاك فالله على كل شيء قدير سبحانه جل وإحنا على مشارف أنت أنا قلبي كاد يطير وربي قلبي وربي كاد يطير أنا لا أحسب لكن نحن اقترب الموعد من الأنفال الآن اقترب الموعد من الأنفال الله لنا يا رب العالمين أي من بعض البشر خلقناهم خلقهم الله جل فعله يستمسكون بكتاب الله لا يحيدون عن سنة أنبيائه يعملون يعملون بالكتاب والسنة وأيضا يتعبدون بما تعلموا ثم ينشرون ذلك من الناس فيدولون الخير فهم خير الناس على الاطلاق الوسيطه بين رب الناس وبين, وبين الناس والمراد بذلك أمة محمد هذه الأمة المرحومة هذه الأمة التي خلقها الله وجعلها منطقة القيادة والسيادة والريادة. عز ليس بعد عوز حتى ولو زلوا نحن في عزة لأننا تمستك بكتاب ربنا وسنة نبينا لأننا ننظر بعين الحقيقة ننظر للكافر أنه أحقر ما يكون مهما على سيطه مهما على سلطانه مهما كانت قوته مهما كان جبروته مهما كان ملكه فهو عندنا أحقر من الجرذان لأننا نقيس الناس بالعقيده نقيس الناس بالعقيده نحن نقيس الناس بالعقائد في هذا الباب ولله الحمد والمن فما زلنا في عزة حتى ولو كنا في ذيل الأمم ما زلنا في عزة والضغط علينا يعلم الله بنا ونحن على ضعف ويرحم الله ضعفنا لكننا لنا همم وقلوبنا تهفو إلى راية الإسلام الخفاقة العالية وعز الإسلام وسيعود ورب العزة متنا أحيانا الله أماتنا الله سيعود وتعود رأي الإسلام خفقة عليه لذلك أظهر الحق ظهرين بشّر هذه الأمة بالرفع والثناء والتمكين إلى يوم الدين وأخر نفس مننا سيكون مع عيسى عليه السلام يقتل الدجال ويقتل اليهودي وبعد ذلك يحشرهم الله جل فلا حتى لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله نعم قال الله تعالى مشيرا إلى هذه الأمة العظيمة الممكنة المرحومة وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ولذلك قال الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها أسفك الدماء قال إني أعلم ما لا تعلمون فيهم الأصفياء والأولياء الذين يتبعون الأنبياء قال ولدنا كذبوا بايتنا سنستدرج من حيث انظر هنا الله جل وعلا كيف يتعامل مع الماكرين مع المنافقين يا لل يا على المنافقين اعجب اعجب جدا من المنافق الذي يامن مكر الله جل وعلا هو يحسب أنه يستهزئ بالمؤمن يقول له أنت أنت من ألمع الناس وأنت أنت رجل قامة أنت رجل ورع أنت رجل لك ما لك وهو, وهو في قرارة نفسه يراه حقيرا يراه, يراه خبيثا يراه منافقا وهو يراه ما يراه ويريد أن يستخدمه هذا هذا الذي أخذه الله واستدرجه من حيث لا من يامن حيث من حيث ولا يحتسب فالمنافقون الله جل فعلا يعملهم بخداعهم يخادعون الله وهو خادعهم يستهزئون بالمؤمنين والله يستهزئ بهم هم لا لا يعلمون ذلك قال الله تعالى ولئن كذبوا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون زي قال الله جل في عله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين ان كيدي جحدوا بالقران وكفروا بالرحمن الله عليه يمد لهم ويمهلهم بلطفه وباحسانه ان ماجر فعله يريد منهم التوبة والأوبة وهم لا يفعلون ذلك وقادرًا لن يفعلوا ذلك فيستدرجهم الله جلاله وعلى بلطفه بأن الله مع التمادي في الغي والطغي والطغيان مع الاستهزاء يمكن لهم فيتمكنون حتى يقول ملك الله أعطانا إياه ويتمكنون مع أنهم أسهلوا الدماء البريئة ومع ذلك يحسبون بأن الله لما مكن لهم وجعل الناس قبضة في أيديهم أنهم تمكنوا لا ما تمكنوا ما تمكنوا إن الله استدرجهم وهم لا يعلمون واستدراج الله له ما له من الحكم انظر الآن بالله عليكم ماذا فعل الله في العالم بأسره انظر العالم بأسره ينام من المغرب العالم بأسره لا يستطيع السير سيرا صحيحا العالم بأسره توقفت الحياة التي يبنون الدنيا بأسرها من أجلها بإيه بإيه بإيش بإيش بعد بأضغ... المخلوقات شبهنا هنا لما الله يريد لهم نكاء أكثر وأكثر قلوبهم عوائل أ... أ... الأمر قالوا الأمر من السماء رفعوا من السماء الحمد لله لكن بعد كده قالوا السبب في ذلك دولة كذا والدولة هذه تريد الاقتصاد والاقتصاد أبعدهم الله حتى لا يعلموا أن البلاء نزل عليهم ليقوبوا حتى... حتى يزدادوا طغيانا ويزدادوا عطوا فيأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر خصف ومسخ للجميع لا نكون معهم ولا منهم اللهم الله, الله الله نجي اهل الإيمان وأنت أرحم الرحمن وأنت أرحم الراحمين يا رحمن طال الله تعالى والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلموا واملي لهم إن كيدي متين أي أمهلناهم وطرخناهم في غفلتين وحتى لما تمكنوا فتحنا عليهم أبواب كل شيء خذوا خذوا الدنيا وتملكوها فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما اوتوا أخذناهم بغتة، أخذناهم بغتة، فليس لهم بحال من الأحوال نصير ولا معضد ولا ولا شفيع ولا معين. قال و... وأم لرب أن كيد متي وأن الله جل وعلا يكيد على كيدهم. فإذا كاد على قيدهم فإنه يأخذهم في غفلاتهم سبحانه جل, جل في علاء ويأتيهم الموت ويأتيهم العقاب بغتة ويحسبون أنهم يحسون الصلاة قال الرجل بعدما دخل الجنة ولئرددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة ولئرددت إلى ربي إن لي عنده للحسن لما؟ لأنه ذكي تقي نقي هو يرى في نفسه أنه مستحق لذلك قال الله تعالى أو يتفكروا ما بصاحب من جنة إنه إلا نذير مبين أو يتفكروا ما بصاحب من جنة يعني الله تعالى يدعوهم هذا خبر ما انشاء خبر ما انشاء يدعوهم إلى أن يتفكروا اجلسوا فرادا ما سنفراد ما تجلسوا كوس كسرة لأن الكسرة ترى اللغط يكون كثيرا واحد يكون منصف واحد آخر معه كل منهم يتلاذى أطراف الحديث مع الآخر وانظروا إلى محمد أما كان صادقا أمينا عندكم أما أما أتكم أنا بسألكم أما كان من علي عليكم يتفتر قلبه أو يتفتت كبده من أجلكم فيعلمون بأنه الحق وأنه جاء بالحق وأنه رسول الصدق فعليهم أن يصدقوا ويؤمنوا وهذا الذي كان من الإنصاف في كثير من أهل مكة الذين أسلموا بعد ذلك أولا ما يتفكروا ما بصاحب من جنه هذا محمد وسلم الذين ألقبوه بالصادق الأمين فهل لم فرضوا ليعلموا حقيقة الأمر فيكون الأمر على بينا يا أيها الذي ازدل عليه الذكر إنك لمجنون هذا قولهم افتروا عليه وقالوا بذلك إنك كان إنك شاعر إنك مجنون قالوا يا أيها الذين ازلوا على الذكر إنك لمجنون وهو أكمل الناس عقلا وأطهر الناس قلبا وأرفع الناس نسبا وأحسن الناس قامه وأحسن الناس, وأحسن الناس قواما وخلقا وخلقا ورفعة ومنزلة عند الله جل في عالم ومع ذلك هؤلاء المغفلون هؤلاء الكفر الفجرة المفتونون قالوا ذلك عنه والله على قال لهم انظروا نظرة الحق والصدق حتى تصلوا لنجاتكم لنيجاتكم لا لا يعبأ بكم أنتم لن تدروا الله ولن تدروا محمد صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال قال الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا دري فتدروني فليعلموا أنه نذير مبين وأنه من قبل ربه جل جل في علاء قال أولم ينظروا في مركز سواء الأرض؟ وما خلق الله مشاهدنا عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعدهم الله أكبر نحن على مشارف الانتهاء من سورة العرف يعني دخلنا على الأنفال قد يكون الليلة إن شاء الله الكلام على الأنفال بإذن الله والله قلبي كاد يطير اللهم إني أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بجلال وجهك عظيمة سلطاني اللهم جاء أعملنا كلها صالحة وجعل وجه ولا تجعل أحد فيها شيئا الفوائد المستنبطة مغبون من أمن مكر الله مغبون من أمن مكر الله إن وجدت الرجل يمتد في الطغيان في العتو والعصيان والطغيان والله جل على يزيده من النعم نعما فعلم أن الله يستدرجه إلى أن يلقى حتفه أسوأ إلى أمثلة التي دربت في كتاب الله أمثلة العلماء المنافقين وهم ليسوا علماء لا يكونوا علماء ليسوا علماء لأن الله شوف عشان تفهم المحكمات أما قال انيسالم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم نعم ويظهر الجهل وإن الله لا لا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء يبقى وهب العلم لا ينتزعه يبقى من كان علما واستقر ما كان عالما واستقر العلم في قلبه له ضوابط وله ثمات انا بينتها قبل ذلك فهذا العلم الذي لا لا يرضى شبيه العالم نصف العالم المنافق فهؤلاء تعصف بهم الفتن وتستق أسوأ الأمثلة في كتاب الله على العلماء المنافقين اليهود هم أسوأ البشر على الإطلاق قوم منعونون ميثاق الذر ليس بحجة حتى يأتي ميثاق الرسل ميثاق الظر وإذا أخذ ربكم من أهل من الزهورين. ليس بحجة حتى يأتي مثاق الرسل والدلائع ذلك قول الله تصريحا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا